قال قسم آيات والأرض بالحق يكوي الليل على النهار ويكوي النهار على الليل وتقهر الشمس والقمر كلٍ يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الوافر؟ وخلقة من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأمعان ثمانية أزواج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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر وزارة وزارة أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دع ربّه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يده نسي ما كان يده إليه من قبل وجعل لله أنبادا ليضل عن سبيله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 ألا ذلك هو القسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت أين يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هؤلاء الذين هداهم الله وَأُولَٰئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ فَسَمَا الْحَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا وَغُرَفٌ مِّن تَحْتِهَا بِنِيَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا تجرى من تحتها الأنهار، وعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنْفَسَ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرًا مختلفاً ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فترى مصفرًا ثم يجعله سطاماً إن في ذلك لذكر لأولي الألباب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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها نفانيا تقشى منه جلود الذين يخشون ربهم تقشى منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن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 أليس الله بعزيز بانتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله؟ قل أثر أيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل أنك كاشفات ضر؟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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ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 قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَوْ بُلغَ الْسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِعُونَ قُل لَا هُمْ نَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَتَحْكُمُ أَن تَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَرِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرخوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه بِأَيِّ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ فَمَن لَّا يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ من قبل أي يأتيكم العذاب بوتتو وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فررت في جن بالله وإن كنتم لا من الساخرين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 قل أف غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ لن يحبطَنَّ عملكَ ولا من الخاطرين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 ونفخ في الصور فصائقاً في السماوات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شاء اللَّهُ ثُمَّ نفخ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.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 قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.